وَإِذَا تُتَّلَعَ عَلَيْهِمُ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَأْ لَقُلْنَا مِثْلَهَا ذَا لَقُلْنَا مِثْلَهَا ذَا إِنْ هَذَا إلَّا أَسَاطِيرُ لَهُوَالِينَ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ يَوْمَ الظُّلُمَاتِ لَنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياء إلا أولياءه إن إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون